النهارده هنتكلم عن مأساة الفلاحين وان ما ما يجري على الفلاحين من غلاء وقهر وظلم ده كان مرتب علشان نوصل للحاله اللي احنا فيها النهارده الفلاحين فاهمين يا دي وعارفين ما يجري في العالم وما يدور من نهب وسرء وسلب للشعوب فبقول في القصيدة دي بعد شغل اليوم في غتنا من عادتنا كنا نقعد تحت توته فرشة ضلتها النجيلة كنا نقعد زي عيلة والكلام يبقى برحتنا نشرب الشايف العثاري قبل ما نروح بيوتنا الكلام كان يبقى بيننا عن جواز عبد السميع ولا صوت الشيخ نطاوع ولا مرسي في ام جوازه ولا اسعار التقاوي ولا اسعار الكماوي اللي فق كل التصور واللي زاد عن كل حد مرة بنهذر وندحك مرة تانية نبقى جد كنا بنفرصة هممنا اللي غطت لون هدومنا كنا دايما نبقى خمسة زاد علينا الوقت سلامة بن براهيل وقد بيفهم في المكن زي المهندس المكان للرأي يعني بالخصوص لو كان قديم باختصار جيه مرة جنبي قال لي شفت الملعونين والتمين قال لي يعني حد غيرهم اليهود والامريكان قلت مالهم قال لي ما انت مش عايش معنا ابتدوها حرب تالتة خططولها من سنين وابتدوا بالفلاحين قلت ليه دول بيدونا التقاوي والكماوي والمبيد قال خلاص جبت المفيد لما يدوك التقاوي والكماوي والمبيد تبقى ايه قلت قولي من جنابك لاستفيد رب قال لي نبقى لعيالهم عبيد قلت ليه قال لي ما تخليت معاي لو منحهم مر عنه أرضنا نزرحها إيه؟ أو بإيه؟ بلتقالها يعني إيه؟ هي يعني الدنيا سايبة؟ في حكومة وفيه إقابة وبرلمة قال لي آه الكلام ده كان زمان لما كان في كل دار صمعتين جوا آعة اسمها أحس الخزين وحدة كان فيها التقاوي والكبيرة يخدم منها للطحين وقال لي إيه يا بسمعيني؟ اتعاد العام اسماعين قال له يا ابني بالصراحة كلمتينك محقولين خلوا يا ابني عقلي لف وافتكرت يام زمان كنا دايما صف واحد كان بيليفد فرأتنا قسمتنا ألف صف رد مرسي قال له ليه يا ابا اسماعين كان بيليفد مش عشان نبقى في سلام قال له يا ابني انت فاهم السلام يبقى بكلام ولا يعني الحرب ضربة للحروب أشكال كتيرة منها زي ما قال سلامة في التقاوي والكماوي والمبين منها برضو في التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد واللي مسكين الصناعة هرجالتهم والمصيبة هم أصلا من عيالنا بس منهم اللي هاجل راح أمريكا الكويس يمسكوه يبقى عالم عندهم ويجنسوه أما لو يرجع بلاده يقتلوه عمرهم ما يسيبوه واللي راح صايع وضايع هم برضو يحتاجوه يبقى واحد زيهم ويعلموه واحدة واحدة يلمعوه يبقى صايع بس دولي سرق نظم يضربوه يبقى واحد شكل تاني جمس بوندي الامريكاني اي دولة جاي منها يبعتوه لاجل ما يسرق فلوسهم مرة تانية يروح لهم يستقبلوه اصل حول عندهم اموال كتيرة يبقى لازم في المطار يستقبلوه رض مرسي قال له افهم واحدة واحدة بس يقول لي ازاي حيسرق قال له شوف لما يجي الجاي لبلده يبقى صايع يكتبوله في الجواز صاحب مصانع يبقى, يبقى جاي اخر ايافة والكلام يبقى بقلاطة مرة تانية باللطافة واحنا ناس اخر هيافة الكبار بيعظموه للبنوك ويقدموه بعد فترة بالخديعة والرشاوي يشتري مننا يشتري المصانع من فلوسنا في البنوك قال له قول يرحم ابوك قال سلامه شوف كلام عم اسماعين جاب ارار المشكلة للحيرانين شوف كلام اهل النباهة واحنا بنقول الحكومة اهجرالها والبنوك عيشة فتاها قول وكمل قول كمان خبت البنوك قول كمان رافضة فوق رد قال له بعد فتره هيطرحوها تبقى اسهم ويبيعوها والعماله يسرحوها واللي زي واللي زيك مره ثانيه يشتروها لما يقبض طب يلا يروح لي قبل ما يسدد بنوك سيئه سيئه دا يا ابن عمي مش كفايه مص دمك قال كمان وبيحلبوك رد مرثب اعلى صوته قال له ينصر دي ابوه قول هي دي حبه التجاره والصناعه والثياته والاقتصاد كنت مش عارف سببها لما تسالني الاولاد قال سلامه للحروب اشكال عديده منها نبقى على الحديدة واقتصادنا يروح شتيت اللي بيبيع الهوى واللي يعمل بسكويت واللي يعمل زيت وشامبه واللي يعمل اي حاجة في اي حاجة يبقى رمبه والحكومة تبقى جنبه ده القطاع العنبعوه والقطاع الخاص يا مرسي يدلعوه صلطوه يكتب نفسه واللي ما يسبح بحمده يرفضه رضي زيت عبد الرحيم قال يا مرسي كله تخطط امريكاية شوفت حرب المكرومات كلها أمراض بلاوي ما تلاقيش حتى الميداوي كان زمان فشل الكلوي ولا جهم الهرمونات سمموا حتى النبات ولا شحم وزيت مخلط لما ياخد مكسبات يبقى طعم زبدة بلدي شوف خزوق المكسبات والمصيبة نزلو لها إعلانات شجعوها الفلاحات والصموم نشربها وبطعم الفواكه قال له محمود الكلاني ولا حرب الإعلانات شفت ترئيس البنات اللي بيصير الغرائز للشباب ولا العجيز كله متخطط وجايد لجل حرب المسلمات والمشايخ كلهم آخر سكاء قال سلامة هي دي هي دي كانت بداية والبداية وصلتنا للنهاية البداية في التقاوي والكماوي والمبيد والجديد في التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد حتى تعليم الولاد الفساد غطه وزان والقيم ان نسبعوها بالدولار هم اشتروها وبفلوس هم ازعوها توب العقيدة القيم يا خلقه القيم توب العقيدة العقيدة النهاردة وقفة مرض ظلط مرض بادلوها في العراق بادلوها في الشيشان ولا في البلقان عموما ولا في صبرة وشتيلة ولا في غزة ورملة لست بادر غير رملة دا الليالي السودة هل شفتوا كم الدمر للغلابه كان ظهر ولا احكام الحصار والعرب زي الاجادب والعرب زي الارانب والاجانب زي الغول حد شاف تدمير كابول قلت قول قول وكمل ما انت مصلت علينا لاجل ما تنكد علينا وانت عارف الطوارئ حكمها ما زيدش عنا يعني خمسة واحنا خمسة قبل ما تشرف سيادتك كنا خمسة مظبوطين حسب الانور فزقه فزي الله يا ابن ذاهي فزي الله وغرفي ذاهي ولا قولك قبل ما تطابوا اللسانك الكلام حيفيد بايه ولا يعني في ايدنا ايه واحنا ملنا روحوا وقول للمسئولين روحوا وقول للمخدعين قول لهم بوش ابن بوش كانوا يقولكم كلمتي رح يا فالح قلهم ما تقول لناش هي نقصة ولا يعني المبلة نقصة طين قال سلامة بن ابراهيم هم مين المسؤولين قلت يعني مش عارفهم طب حقول لك مش حخيات. هم حكام العرب او شيوخ المسلمين وبصراحة هم دول الغلطانين هم لو بيفهمونه ولا كانوا بيسمعونه ولا كانوا بيشركونه انما سكنون اثور فيها متعة وفيها حور كانوا عايشين في العلالي واحنا قال يستجهلونه لو نعبر عن اراءنا يمنعونه يحسبوها المظهرة والعداوة بقى ظهرة والحارز بيفرقونه والمصيبة يؤمروهم يحبسونه قولوهما بيشه إبراهيم قول لهم مركبنا واحدة خوفوكم مننا ليه واحنا خايفين من كله لما نبقى يد واحدة كان شرون ولا اسمو ايه ولا زفت الطن وبوش كان يختم الشعب كله اما انتم لوحوش وحدكم ما تخوفوش عشموكم بالوعود والوقوف تطلح فشوش والمصيبة واللي اذهب من ده كله كله عارف انها حرب الابادة والوقوف ضد العبادة كله عارف انها حرب العقيدة والحكاية مش جديدة مش حكاية ابن لادل ولا غيره الحكاية كل طير بيلوب طيره من زمان بيخططولها مهدوا من زمان فرقوا بين الجرام روحوا وقول يا ابن إبراهيم روحوا وقول للمسؤولين حربهم حطول في آسيا والعداء للمسلمين قلهم راح نعمل ايه ولا عايزين مننا ايه لما يبقى لكل خايف نعمل ايه وانت شايف كله شد الحفو نام واللي دافل كل راسه في الرمال زي النعام سكع الشاب لخضرة ادلق الشاي في الاناية في الزئوب ميت يامين ما تعد تاني ما انت شارب شاي معانا قعدتك اخبر بغم جد كونيلا جد كوهام كلكم نزل كلام احنا مقفل حرق دم في ابن ابرهيد وبصيت لقيت بعد الكابول بيخططهم لضرب العراق ولكن مش باينة خالص ولا هيش واضحة اولا ابتدوا يلزقوا بقى فينا الارهاب والكلام دا كله وابتدوا قبل, قبل, قبل وهم بضربوا كابول وجيين بقى على العراق قبل العراق فطبعا العراق كانت 2003 في 2002 كان في مؤتمر مؤتمر قمة في بيروت فقابل مؤتمر القمة جاه ديكتشيني وجاه اللي هو نائب الرئيس الأمريكي وجاه زيني أنتوني زيني اللي هو رئيس المخابرات المركزية الأمريكية وجاه للم... للمنطقة وكل واحد عمال يوزع وقابل الحكام العرب على شخاط اللي يقولوا لهم هتقولوا ايه وحتعملوا ايه لان قناعتنا ان الحكام العرب منفصلين عن الشعب خالص الشعب في ناحية وهم في ناحية اللي احنا بنقوله ده واللي احنا فاهمينه هم الله اعلم فاهمينه هم مش فاهمينه الله اعلم بيهم بس المهم اني جايل للمنطقة جايل ليه علشان خاطر يلغم مؤتمر قمة كان مؤتمر قمة ببيروت حيقدم الدعم المادي والمعناوي والسلاح للمقاومة بصنا لقينا بقدرة قادر الأمير عبد الله اللي هو دوقتي جلالة الملك عبد الله مقدم مبادرة اسمها المبادرة العربية اتناقشوا حواليها ويسابوا الدعم ويسابوا الكلام والمبادرة الغيب دلوقتي احنا مشغولين فيها هي صحة ولا غلط اسرائيل تقبلها ما تقبلهاش حدوتها دي كلها فعايز اقول ان الحكام العرب بياخدوا اوامر من امريكا وهم, وهم بعيد عننا خارف فحلمت ان انا قابلت ديكتشيني وزيني انتوني زيني فبقول قال حلمت بديكتشيني جاي وماسك ميسيو زيني لقيت خلزير وواقع شكله مؤرف دم وسائح شهرته ومصاص دماغ اللي هو شارون كان ساعتها وفق إدريس عمل العملية الاول عملية استشهادية وكان إسرائيل بتترنح والعالم كله مربوك وكان هو مربوك وجم بقى يساعدوه فبقى حقول من أول قال حلمت بديك تشيني جاي وماسك ميس وزيني قال لقيت خلزير وواقع شكله مؤرف دم وسائح شهرته مصاص دماء تكرهوا أهل البسيطة تكرهوا أهل السماء هو واقع والعياد مزين علي التفات لي دك تشيني قال لي ممكن هنضمعه قلت ليه قال عشان حنفوقوه واحنا ممكن ننقذوه قلت تسيبوا ملكش دعوة العيال حنفوقوه قال لي أطفال الحجارة قلت له ما بقاش حجارة تحزم ناس بيلتف اللي ممكن يستدوه رد قال لي انت مين قلت عارب شهرتي الشيخ أمين من اكتبار الفلاحين قال لي يعني المحكمين رحت شاخف وانت مالك انتوا ليه بتفرقونا عن قدرتنا تعزيونا باختصار احنا أصحاب القرار وإحنا أصحاب الأراضي محكمين مش محكمين إحنا فيها الفلاحين قال سيكي تفكر شوية قال شهدت من أنت واعد وإنت شيخ الفلاحين هعملك حاكم عليهم والعرب لك محكمين قلت له ما براش حظاهر قال خلاص خدت القراء قال سرحت وعقلي ذالي قال لي وافد أنت متفرحت لمن ده اللي قاعدين على الكراسي وإذن ترشى اتنطرت وقمت واقف قلت له طب لي حارس قال لي بقرصة حراط بس تفهم في السياسة والكلام اللي بكياسة قلت ماشي يلا بينا هو في الأصر رياسك قال كأني في أرض واسعة قال وحيدت الدين جزيرة والتقيلك أصر عالي والحرص أعداد كتيرة كلهم بعظموني والسكرتير الخصوصي راح ننظر من عيوني والسفير الإسرائيلي بناديني قال لي مبروك الرئاسة انت لازم خد كرار انتوا ما تخدوش بطار لللي ماتوا في الشوارع واللي ماتوا جوه ضار ولا تجريف المزارع اللي كان مليان صمار خلي شعبك كله يرقص او يغني زي مايكل او يكون مشغور بكرة والجوائز والامار والبنات الفلاحاتي زي محبس مضار هو مش يلبس عباي هو مش يلبس نقاط هو يمشي بصنعاري نص جسمه بدون حجاب داي كل الرقاصات خلف عمر التعديان انت فات الديكتشيلي قلت له ده يبقى دي. قال لي ده مبعو الشروط قلت من ريحة الحباج فانسي كرتيرو الخصوصي قال افرد قلت نادي في المدينة اللي اللي حاضر واللي غايب قل لهم شغل الاوانطة والمقاومة والانتفاضة كلها افعال جنونة واسمعوا اخذ احدث اغاني شجعوا اطمع شروط قال لي امرك امري تاني قلت له عندك كباب قال لي جاه قلت هات هات لحاجة من اللي هي الصنفغالي والجوز والك وإجرهات للوات سلامة حعمله النائب بتاعي وقلت إيه لك ديك راح شديدني من دراعي قال لي لا كله إله الوات سلام واد لقيم قلت ليه الوات كويس واد بيفهم في المكان زي المهندس ونقص التركات قال لي مش عاوزين قديم بالخصوص كل العقائد والعادات ووعى تحلم بالحضارة ولا تحلم بالنفات انت احلم بالنجاة انت خليك عولماني ووعى تبقى مسلماني قلت ماشي عولماني عولماني احنا ما احنا دخلنا ج والتقيت لك عبدي من جملة عبيدي جاي يقولي الأكل جاهز يلا واتفضل يا سيدي قال, يا قال لي يا دبوة حميد إيدي والأزيفة الطين سلامة ابن زهيا شيد إيدي قال يا بشك انت تاكل من تشيري من عدو المسلمين انت عارف جاي ليه قلت قول لي يا ابن زهيا جاي ليه قال لي جاي يحمي الصهاين يحمي أصماع اللقود يطفي نار الانتفاضة بالمروغة والوعود جاي يشتت في القراء جاي عشان ضرب العلاق جاي يقول لك انقذونا ولا حتى تزودونا بالجنود ولا الوقود قلت ايه مشي يقول فداها يا ابن زاهي انتو ناس مش وشي نعمة قالو جاي اهدم عليه قمت مفزوع من منام قلت ايه لك ابن جنبي قال لي يا انت نايم بالفنلة منك سوفي رحت واخده بظهري قلت من فحمد بعل قال لي امكلم سلامي اسكر النائب بتاعي جاي ليه احنا مش احنا مش هم مشرضين عليه قال لي يابا انت بت... يا قال يا لي يابا انت بتهلوس في ايه قلت بحلم ان والحرس مرصوص قبالي والطعام ولا الشراب كله جاي من طنفيغالي كنت لسه حمد ايدي والعبيد بتقول يا سيدي قال ازيف سلطين سلامه ابن ذاه يشد ايدي نفسي اعرف جاي ليه قال لي جاي ياخد الوصيه انت امشي وروح وقول له غرف يا ابن ذاهي هي نقصة كمان وصية ما انتوا عارفين القضية من 48 والقضية هي هي لما جيت خدت الرئاسة كل واستغسرها فيها حتى برضو الوى السلامة جاي في توقيت ابن هرمى على ياخد الوصية صدقوني اصل فائري هي دي كل القضية وانتهى سنة 2002 وفشل مؤتمر القمة شفنا بقى الوقت ازاي ان في القصيدة العمية تشرح كل اللي بيدور وشفنا ازاي ان تخزوا الحكام وشفنا فيها ازاي لما يبقى الحاكم ما يهموش الله مصلحته والحاكم ان هو يهم املذاته والكلام ده كله انا لما قال لي انت حاكم مش عارف ايه فانا ابتديت بقى ايه اقول له لا ده كلام مظبوط وابتديت اخد اوامر من السفير الاسرائيلي وابتديت يعني اه يعني اه امشي في التيار واقول له بقى هات لي بقى الجوز والكوبايات عايز اشرب بقى واشرب بقى وعيش, وعيش حياتي زي مام عزيز زي مهم ديوقتي بيعملهم ملهمش دعوة بالشعوب خالص ده اللي أنا عايز أقوله في القصيدة وأشكركم وإن شاء الله على الوقاء بإذن الله الرحمن الرحيم